زل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا انها